يا رب يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء ان الحمد لله نحمد تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من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 وَاسْتَقِ اللهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده جئتكم اليوم اي عباد الله بدمعتين اثنتين نزفهما على ماض ما اصعبه وعلى ماض ما اشمه ولا ماض ما اكلفه وتلك دماء اخرى دماء اخرى دماء اخرى وهي دماء شكر لينطق بها كتاب ربنا سبحانه الذي قال يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين والايه معنا كما يقول ابن عباس يا ايها النبي حسبك الله ويقول ايضاح ويا ايها المؤمنون حسبكم الله لان قوله ومن اتبعك من المؤمنين ليس ما طوف وانما الواو ها هنا للابتداء الها هنا للابتداء فيكون ما بعدها يا ايها الذين امنوا حسبكم الله هكذا تقول الايه معناه والا هذا تزرف الدمعات تزرف الدمعه الاولى وجلا وخوفا ان قال ربنا سبحانه وان كان مثقال حبه من قردل اتينا بها وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ربكم الحسيب وإله الله ربكم الحسيب الذي أحصى عليكم أعمالكم أحصى نظرتها أحصى إشارتها أحصى كلمة وأحصاها بكل أدوات الإحصاء حيث يقول ربنا سبحانه وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا احصاها فليس ينسى حيث يقول احصاه الله احصاه الله ونسوه هذا اسم الله الحسيب الذي يرسل من فوق السبع ارقعة الذي يرسل من فوق السبعة أرقعة آية تقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وأخرى تقول كما يقول ربنا سبحانه ويحذركم الله نفسه وتلك دمعة أخرى ماها تلك دمعات أخرى ماها ينتق بها اسمه الحكيم وهي التي تقول كما اخبر ربنا سبحانه في كتابه الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ان التي تنفق بالكفايه عباد الله واشكروا نعمتكم تنامون في كفايه الطعام في كفاية الشراب في كفاية المال في كفاية الصحة في كفاية الولد في كل الكفاية ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم يومه بدعاء الكفاية فيقول الحمد لله الذي سخانا الذي أطعمنا الذي كفانا فكم من خلق الله فكم من خلق الله كم من خلم من خلق الله لا كافي له ولا موئى له هذا ربكم الحثيب الذي قال في كتابه اليس الله اليس الله اليس الله بكاف العبد الىهنا الحثيب سبحانه الىهنا الحثيب والحسيم هو المحاسب غيره المحاسب غيره دقة وإحطاء حتى قال في كتابه لقد أحطاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا لا يخرج احد عن إحطائه ولا يكون عمل دون عده ولذا قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ولذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تحقروا من المعروف شيئا فانه من احصاء ربنا ومن عد الى هنا ولو كان المعروف في انفراجة شفاء وفي بسمه لقاء تلقى بها اخات ولو كان المعروف في شق تمره كما قال صلى الله عليه وسلم ولذا لما قال له معاذ او ما تنطق به لسانتنا من عد من احصاء يا رسول الله حتا ناخذ حتا نسال حتا نعد فقال فكنت كأمك فقال فكنت كأمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا من إحصاء ربهم إلا من حصائد ألسلتهم إنه الحسيب الذي قال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين الحسيب المحاسب غيره الحسيب هو الكافي الكافي عباده الكافي عباده همومهم الكافي عباده ورزقهم الكافي عباده سبحانه وتعالى احزانهم الكافي عباده امرهم كله ولذا قال اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يهدي الله فما له من مضل ومن يضل ومن يهدل الله فما له من هاد اليس الله بعزيز ينتقام اليس الله بعزيز ينتقام انه الكافي الذي كفانا مؤنه هذه الحياه وهي الحياه الصابته المره التي قال فيها لقد خلقنا الانسان في كبد فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنه فتشقوا كفايته وسعه عباده كفايته وسعه عباده وهي كفايه كما قال ائمتنا عنها كفايه كما اخبر ائمتنا عنها تسع عباده جميعا حتى تفيض عليهم خيرا ورزقا إنه الحسيب والحسيب هو المدبر فلا تدبر على ما يدبر ربك ولذا قال نبيك ما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له يدبر أمورنا على خير ما تكون فلا تخدع أنكم الظواهر ولا تكفروا بالأخدار فإنه دبرها حيث قال فيها وأتى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إنه المدبر تدبيرا المدبر تدبيرا على خير ما يكون ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له ولو كان مرا ولو كان شاقا ولو كان صعبا لان الاقدار الحلوه لا تولد الا في رحم الاقدار المره انه الحسيب والحسيب هو المدبر المدبر امر عباده سبحانه وتعالى كما قال لنا امتنا الحسيب حسن الفعل ولذا خيل كم من حسيب ليس حسيبا يعني لا يحسن فعله فالحسيب الذي حسن فعله وفعل ربنا على غايه ما يكون كمالا على غايه ما يكون احسانا ولذا قال الذي اتقن كل شيء الذي اتقن كل شيء والذي احسن كل شيء خلقه سن الله الذي اتقن كل شيء فافعاله على غايه الحسن تكون سبحانه وتعالى هذا الهنا الحسيب الحسيب محاسبا الحسيب كافيا الحسيب مدبرا الحسيب حسن الفعل سبحانه وتعالى واذكر ذلك اذكر الحسيب الكافي سبحانه في ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام الذي القي في النار التي اخبر الله عنها انها جحيم هذا فليسمع الرجال هذا فليسمع الرجال من شابت رؤوسهم وهذه الحكمه على لسان غلام القي في النار المضربه القي في النار الجحيم القي في النار الذي اشعلها له الوجود كله ألقي في النار إبراهيم وحده والشرك يخترع له المنجنيق حتى أضبعت النار جحيما وياتيه جبريل يقول يا إبراهيم ا لك حاجه لك حاجه وانا جبريل ومن جبريل ما تعلم من تعلمون الذي له 600 جناح, جناح كل واحد منها يصد الأفق جبريل الذي القى بكرا اللقي اللطيه من فوق سبعه شائق جبريل الذي دمر ثمود بصيحه بصيحه دمرها فاصم ما زانها واهلكها اهلاكا جبريل الذي ينزل بالوحي ما ينزل بالهلاك والعذاب فيقول لك حاجه جبريل النصير وإبراهيم يقول من كفلاه اما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل ما اجملها كلمه ما اعظمها عقيده في قلوب عباده ان الكلمه التي تحولت بها النار الى برد على ابراهيم الى برد وسلام فلم تمس النار الا قيوده ولم تحرق النار الا اوتاقه وخرج فطبيه الى الوجود كله ليعلن على العالم ان ربه حسيب ان ربه كافي ان ربه قالها اليس الله بكاف عبده من غيره من غيره ماشر المسلمين من غيره معاشر المؤمنين لا كفايه عند غيره نعم لا كفاية ان ذهيره واسأل العالم المسكين العالم المسكين الذي يجوعه اياما العالم المسكين الذي انشبع يوم من جاع اياما العالم المسكين الذي يعيش في خوف لا يمتهي العالم المسكين الذي يعيش ما ترى وما تسمع وما تعاين وما تخبر قالها إدراهيم ليت العالم ياخذها من على لسان الصبي فيلهج بها ليل نهار فيكفى في طعامه يكفى في شرابه يكفى في همومه يكفى في أحزانه فيدام خرير العين سعيد النفس منشرح الصدر لأنه قالها حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الصبي الغلام ابراهيم فقهر بها الشركه كله ولو كان الشرك ما علم ولو كان الشرك ما تبعت حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين هكذا قال الشرك ولكن هيهات هيهات ايها الشرك هيهات هيهات ايها الشرك فربه الحسيب ربه الحسيب الذي استقبلها منه عقيده وذكرى الذي استقبلها منه عقيده وذكرى وايمانا حيث قال اليس الله بكاف عبده فلتكن ذكر الالفنه ولتكن عقيده القلوب ولتكن يقين النفوس ولتكن كلمه الجوارح والاركان فلتكن هذه هي الكلمه هي هي كل الكلمه قال حسبي الله ونعم الوكيل وان كان جبريل يكفيه ولكن لا كافي الا الله وان كان جبريل فمن جبريل ومن الوجود وكلهم بامره يعمل وكلهم من تديره سبحانه ولذا اثبتها ابراهيم ما انه يعلم ان جبريل جاءه هل توخبر الله وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا قالها ابراهيم هذا فليسمع الرجال وقالها المؤمنون في يوم زلزل فيه زلزالا في يوم بلغت قلوبهم الحماجر في يوم حاصرهم الشرك في عشرة آلاف كافر في يوم جاعوا حتى ربطوا الأحجار على بطونهم في يوم لم يجدوا كفاية لقمة ولا كفاية سقيا في يوم خرج النفاق خرج النفاق يضحك ويهزأ ويضخر ويقولها كلمة ماذا ترجو يا محمد وهؤلاء عشرة آلاف كافر كل شيء قد ضاع هكذا من الشرك نفسه وهكذا قالها النفاق لا نأمن على أنفسنا غائصا وأنت الواهم تقول هذه قسور خسرا هذه قسور قيسر الذين قال لهم الناس إن من ماتا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكان ماذا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء كلمة كلمة عباد الله وقالوا ضحرت عشرة آلاف كافر ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بل انتهوا إلى الأبد حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فرار بين يديه قال الآن الآن اليوم نغزوهم ليسوا يغزوننا هكذا رد الشرك عنه ردة أبدية فليس يغزوه وليس يرفع سيفا عليه بعد اليوم لان المؤمن قال ايمانا ولان المؤمن اطلقها عقيده حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله انه الله الحكيم سبحانه الحثيب الذي كفل المؤمنين وكفى ابراهيم وكفى محمدا حيث قال له يا ايها النبي انخذلك الوجود كله كله ورايت الوجود كافرا ورايت الوجود ساخرا وكنت في نفر من اصحابك وحدك في بضعه نفر وانتم مهاسرون في بذات نفر وانتم مهددون من سخريتي من سخريه كسرى يقول لصاحبك حتى انت يا جلف الصحراء ويرسل سفارته الكفريه لتاتوني بهذا الدعي هناك الذي في مكه ولو كنت يا رسول الله من توعد قيصر وقد أرسل لك ساعة من الزمان مئتي ألف يقودهم أخوه في يوم مؤتة هكذا قيصر وآبا كسرة وأنت بين هذا وذاك في مساكنة النفاق وفي مساكنة اليهودية القذرة التي تتوعدك بالمؤامرة تضع الحجر فوق الجدار لتجلسك تحته تظن انك تستقبل اجلك والنفاق اثر بها بعضهم ببعض وهم النفاق وهم النفاق بما لم ينالوا لان النفاق لا يؤمن ان الله حسيب ولان الكفر لا يؤمن ان الله حسيب حتى وضع لك الكفر السم في طعامك الثم في طعامك ولكن النفاق لا يقرأ آية تقول حسبك الله حسبك الله كافيك النفاق كله ولو أن النفاق توعدك في طعفي لقمتك ودست فيها الثم فإذا بها تنفق كفاية من الله يا محمد لا تأكل وإذا في جبريل يأتيك من السماء يا محمد قم من تحت الجدار ويقوم الرسول ها هنا ولا يمد يده ها هنا ويلفظ واهناك والنفاق لا يسكت ساعة نعم لا يسكت ساعة وقسره وقيسر يتوعدان من حوله والله يقول يا ايها النبي حسبك الله حسبك الله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يكفيك ربك ويكفي أصحابك إذا جعت يوما وجاءك جابر يسرك تعالى يا رسول الله ولا تأتي إلا برجل أو رجلين فهذا ما يكفينا من الطعام وهذه كفايتنا في تلك الشاة في تلك الشاة التي لا تحمل شيئا من اللحم تعالى أنت وحدك وإذا أتيت فليكن رجل وإذا أتيت بأحد فليكن رجلا لا يكن رجلين والرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بحق قوله ربه أليس الله بكافد عبده يذهب بسبعمائة رجل ويجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويغرف لهم الطعام بكفايه ربه وبوعد ربه اليس الله بكاف عبده فيقوم جميعا شبعانا يطعمون تمتلئ خواصرهم وهم الجوعه حتى قام الرسول عند رمه الطعام لم تنقص شيئا ليقول الوجود كله اليس الله بكاف عبده بهذا تشبعون بهذا تاكلون بهذا تستفادون تنعمون اليس قد قال عند نومه الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا ويا هذا الوجود كم مما لا كافي له ولا مؤوي سبحانك الحسيب اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كل عند الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للنساء تقديم ولا عدوان الا على الظالمين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والارض الذي لا جاء الا في طاعته ولا ذنا الا في الافتقار اليه واصلي واسلم على قائدي وقدوتي وامامي صل اللهم على هذا النبي الامين الذي جاء هدف الله حق جهاده حق جهاده حتى أتاه الله اليقين ورضى اللهم عن صحابتي الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد الحسيب هو الله الحسيب هو الله قال عمر رضي الله عنه وكانه يتامل وكانه يتدبر وكانه يرسلها معنى الى الوجود حاسب انفسكم قبل ان تحاسبوا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا قبل ان يصدق فينا قول ربنا يقول احصى الله ونسوه قَبْلَ أَن نَّفِيقَ عَلَى صَحِيفَةٍ يَصْدُقُ عَلَيْهَا قَوْلُ رَبِّنَا وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا فَرَبُّنَا حَسِيبٌ أَحْصَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا كل الذنوب كل المعاصي كل الذنوب كل المعاصي ولو كانت كما يقول ابن عباس صغيره يا لبسما بغير حق ولو كانت كبيره اي لو كانت ضحكه بغير حق البسمه استهزاء الضحك سخريه الضحك سخريه لا يغادرها كتاب ربي سبحانه وتعالى فلذا ارسلها عمر حاسب انفسكم ولذا جاءه عمرو بن العاص مؤمنا ولكن يقول له يا رسول الله ربي حثيب فكيف يا رسول الله وتاريخ صعب دعني اشترط عليك الساعه فلا اسلام الا بشرط لانه يوجعني تاريخ ويؤلمني ماضي وصفعات سودت قال يا عمر اشترط قال أن يغفر لي يا رسول الله أن يغفر لي لا ألقى رب بهذه الصحيفة لا أذهب إليه بها فأنا اشترط ليكون إيمانا فقال له اشترط قال أن يغفر لي فقال يا عمر أنا علمت أن الإسلام يهدم ما قبله صفحتك بيضاء يا عمرو تبدا بها الى ربك عمرو امر عقلها عمرو فaimها ان ربه حسيب قال في كتابه سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد عدوا على انفسكم اعمالكم لا تناموا ساعة بالليل الا ان تنظروا فيها نظره معتبر لان هو الحسيب سبحانه الذي ياسيه العبد يقول يا ربي مظلمتي يا ربي عند اخي وانت الله الحسيب هذا اليوم الذي كنت ادخره هذا اليوم يا ربي الذي عشت له ايش له فانا عبدك المظلوم ودنيا ياتيك يقول هذا ظلمني فماذا انت قائل اي واله الرب الرب الحسيب يأمر ام تطرح من حسناته ليمتصف الله ليكون الحسيب حتى تفنى الحسنات وما ينتهي الحساب لان ربنا سبحانه قال وكفى بنا حاسبين فيقول يطرح من سيئاتك على اخيك ليستوفي الله حسابا ارايتم كيف يستوفي حساب العباد بعض من بعض فوالله لو جئت يوم القيامه ولك اجر 70 نبي ثم لم يبق الا مظلمه ولو كانت مظلمه في نصف دانق فانت محبوس فانت موقوف على الحساب لا تدخل الجنه حتى يحاسب الله فيه ولو كان نصف دالقه ولو كنت من اعمال 70 نبيا ولو كنت من اجل 70 نبيا لماذا لان الله هو الحسيب سبحانه الحسيب في سدس الدالق اي في سدس الدينار سدس الدرهم الحسيب في سدس الدينار سبحانه ولذا قالها رب العالمين وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها الحسيب الحسيب الذي يضع الصحائف بين يدي عباده ويقول انظروا هذه ما لكم احصيها عليكم والصحائف لا تغادر صغيره ولا كبيره والكتبه كما اخبر الله كراما كاتبين ولا تحسب كراما انها تتجاوز ما تقول او ما تفعل ولا تحسب انها كراما ان تتجاوز عنك كتابه بل ان الله تعالى يقول في اخرى من كتابه سبحانه وتعالى احصاهم الله ونسوه احصاهم الله ونسوه ملائكه ربي التي تحصي علينا اعمالنا كتابه كتابا فهو الحفيظ الذي يحصي علينا حتى خلجات صدورنا ولذا قال وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله مكنون الصدور سيخرج والاعمال الكاذبه ستفضح فلا تستتر بها لان ربك عالم بما وراها ولذا قال واعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فلا تغدع نفسك او غيرك بظاهر العمل وبواجهة العمل فوراءه ما في القلوب يحصيه ربنا علينا حيث قال وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يا ويل الإنسان من هذا اليوم ولذا قال أبو بكر ليتني لم أكن أبا بكر ويحاسبكم فلا كنت لي ولا كنت علي هكذا يقولها ابو بكر فكيف باحدنا يقول وابو بكر يخشى حسابه مع انه قد ضمن كتابه بما وعد رسول الله وعدا جازما بما وعده رسول الله وعدا جازما الم اقول لكم انها دمعة دمعه خوف ارسلوا من فوق هذه العتبات ارسلوا من فوق هذه العتبات لنستقبل بها يوما يقول الله انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تطير فيه الصعف وياتي ربنا سبحانه وتعالى بالاشهاد حتى ابعاضه أبعادك تنفق شهادة للحساب اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم أتى هذه الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الانسان ما لها يوم اذن يوم اذن يوم اذن تحدث اخبارها بان ربك اوحلها انظر بان ربك اوحلها انه الله الحسيب الحسيب الذي يضع الموازين الق ليوم القيامه وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها حاسبي اتينا بها وكفى بنا حاسبين وينطقه الله انظر في كتابك انظر في ميزانك هل ظلمك كتابتي فيقول لا يا رب لا يا رب تكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد لا تطمئن لليومكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد لا تعيش يومكم الذي انتم تعيشون واستقبلوا يوما قال الله فيه ان زلزله تاتي شيء عظيم ولتسرف دمعه افاخه تثيقون بها على امر ربنا ووعد الجازم حيث يقول رب العالمين سبحانه في كتابه الكريم اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا بلا كل شيء سيعود بلا كل شيء سيكون وكفى بنا حاسدين انه الله الله الحكيم ما سمعت ما علمت واخذها من قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولذا جلس مالك ابن دينار يتذكر ساعة الحساب فيقول يا نفس ما الامنيه الجنه وماذا في الجنه فأخذ يمني نفسه بتمارها تأكل وأتو به متشابها لا تتشابه في طعم ولا تتشابه في لون ولا تتشابه في ريح البيت أيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة مجوفة يسير الراكب فيها مئة عام غرف مبنية من فوقها غرف الشراب وسقاهم ربهم شرابا طهورا الزوجة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فأفاق مالك بن دينار على هذا فقال ها أنت يا نفس في الأمنية فاعملي ها أنت يا نفس في الأمنية فاعملي وتذكر ساعة أخرى ساعة أخرى من الحساب وما وراءه من العذاب ولذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70 الفا يدخلون الجنه بغير حساب 70 الفا من هم يا رسول الله انظر هم الذين لا يسرقون لا يكتبون لا يتطيرون على ربهم يتوكلون 70 الفا لا يسرقون لا يطلبون الرقع توكلا على ردهم وكفايه لله لهم ولذا لما جاءته المراه تقول يا رسول الله ادع الله لي الا بالرقيه وانا اسراء وانا تكشف قال يا امراه اصبري اصبري ولك الجم ذاك السقم ان يد لكل شيء يهون تؤول الاوجاع والتذهب المصائب قالت اصبر يا رسول الله ولي الجنه لا يسترقون لا تضيعوا التوكل في رقاء اكثر واشركيه في رقاء اكثرها بدعيه في رقاء نبذل حتى فيها المال دجلا في رقاء لا تقدم ولا تؤخر ثم ماذا لا يكتون نعم لا يكتون تركوا شيئا من الطب توكلا لان الله هو الطبيب ولذا قالها ايوب له توكل وانت ارحم الراحمين واين علم الطبيب من علمك يا رب هو قد راينا الطبيب يموت بطببه هو يموت بدواءه انت الطبيب سبحانك ولذا قال ابراهيم واذ امرته فهو فهو يشفين وتعلمونا عباد الله ان ضمير الفصل هو الضمير الحصر فالله وحده ثم قال يشفين ما قال يداوين لانه ما كل الدواء شفاء بل من الدواء ما هو داء فلذا قال لا يكتون لا يتطيرون لا يصدنهم تشاؤم عن خير ولا يصرفنهم تشاؤم عن شيء ولذا لا يتطيرون اعتقادا ان الاقدار مقدره لا يقدمها شيء ولا يؤخرها شيء من طيره فلا يتطيرون وامرهم كله على ربهم يتوكلون لا يسالون الناس شيئا فقال 70 الف هؤلاء بلا حساب لا يعانون مراره الحساب ولا يعيشون ساعة الالم التي تحصى فيها الاعمال والتي تقام فيها الموازين انما يسبقون الى جنه ربي وعند اذ ياته عكاش يقول ادعوا الله ان اكون منهم يا رسول الله قال انت منهم فيقول اخر وما يا رسول الله فيقول سبق عكاش وما كل سابق لا يسرقون لا يتطيرون لا يفتون على ربهم يتوكلون والتوكل عزيز حقيقته علم القلب بكفايه الرب نعم علم القلب بكفايه الرب هو كافيك سبحانه ليت الوجود يؤمن لما جاء ساعه صدقوني ولما أخافنا العالم من حولنا ساعة ولكن الوجود الذي ضيع امره في الامم المتحدة يوما وفي جوار امريكا ساعة هو الذي يعيش الخوف كله وامريكا تتوعد لانها امه لم تكن يوما من قول ربها اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين هندونه ولذا استيقظ ساعة منصور بن المعتمر على هاتف يقول يا منصور ادرك رجلا في المسجد له حاجة في خمسة آلاف دينار فالتقضيها له وذهب منصور بخمسة آلاف ووجد الرجل في المسجد هناك ساجدا راكعا باكيا يقولها حسبي الله فوضع الدنانير بين يدي وخمسه الاف دينار مال كثير كثير كثير هي بالملايين تعد بعملة الزمان ان لم تبلغ مليار لان ال500 الواحده تعدل مليون فما ادراك بخمسه الاف والعد والحساب مع فأدرك 5000 دينار فأخذها الرجل ومنصور يقول له يا رجل انا منصور ابن المعتمل بيتي لا يخضه احد هناك في وسط بغداد فان كانت لك ساعه من الزمان حاجه فلتاتني يا رجل ولا تخطئ بيتي يوما من الدهر فقال قبوحت وقبح الله رايك وما علمتك الا الساعه من ياتيك يا منصور ويترك من دفعك من فراشك هذه الساعه يا منصور انت السبب للغايه يا منصور انت الوسيله لطلب وانما اتطلب في الذي دفعك من فراشك لست الحسيد لست الكافي ولو كنت منصور ولكن الكافي فوق تبعت ارقعة خذها ولا تكن من منصور وان كان منصور بن معتبر الله ربي هو الحسيب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم امين امين اللهم هذا الدعاء منك الاجابه هذا الجهد عليك التكلان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغ من العلم والعلم كله عند الله تعالى وصلي اللهم على النبي المشتبى والرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لا اله الا الله فشكر